إفقن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالمو وذروا وقالوا أساطير الأولينك تتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وإذا رأوك إيه يتخذونك إلا هز ونأ هذا الذي بعث الله رسولا إنكَ دَلَى يُضِلُّنا عَن آلهتِنا لَوْلا أن صَبرَنا عَليها وسوفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَونَ العذابَ مَن أَضَلَ سَبيلا أَرَأيتَ مَن اتَّخَذَ إلَاهُ هَواهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَليه وَكِلا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 تبارك الذين جعل في السماوات برجو وجعل فيها سراجو وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل ونها رحيل فت لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا